بسم الله الرحمن الرحيم قاصم تلك آيات الكتاب المبين نزلوا عليكم وما إن شاء الله العون للحق القويم إن العون على في الأرض على أهلها شيئاً مستضعف طائفة إِلَّا رَبِّهَا أَبْنَائِهِمْ يَسْتَحِيِّنُونَ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُتَشْدِدِينَ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُونَ عَلَى الَّذِينَ أَشْتُرِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنُجَاعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنُجَاعَلَهُمْ الْوَارِدِينَ وَنُمَتَّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِي الْعَالَمِ وَهَامَّ وَجْنَتَهُمْ مِنْهُمْ أوحينا إلى إِلَى أُمِّ مُوسَىٰ فَارْبَعِي فَإِذَا اخْتَفَّتِ عَلَيْهِ فَارْكَبِي بِالْيَمِينِ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا نُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَيْكَ وَنَرْفَعَ لَكِ ذِكْرَكِ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّكَ لَمِنَ فِرْعَوْنَ ليكون لهم إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكِن لَّا تَغْتَدِلُوهُمَا عَسَىٰ أَن يَنفَعَانَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا يَشْعُرُونَ فأصبحت آدؤ أم موسى فارغا إن كادت نتبدي به لولا أربطنا على قلبها لولا أربطنا على قلبها لكدون من المؤمنين وقالت لأخيه فاصطفي فصرت بي عن الجنف وهم لا يشعرون حرمنا عليهم مرابع نومهم فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصفون فرددناه إلى أمه كيف ترعيمها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلم وكذلك نجزي المسلمين ودخل المدينة على شيء من أهلها فوجدت فيها رجلا يقتتلا هذا من شيعته وهذا من عدوي واستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوي فوقزه موسى فقطع عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي كافر إنه هو الغفور الرحيم قال ربي بما أنعمت علي فلم أكون ظهيرا من مجرمين فأصبح في المدينة خائفين يتركب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرفه قال له موسى إنك الغويل مبين فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ عَنِّي يَبْتَشِرُ الَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُ عَلَيَّ مُوسَى وَعَلَيَّ مُوسَى أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا مِنَ الْأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَذَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى فعليها موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفة إن يتركب قال من القوم الظالمين وَلَمَّا تُوَجَّهَتِ الْقَوَامِدِينَ قَالَ شَرَّ رَبِّ أَيِّ يَهْدِيَنِ شَوَاءَ السَّبِيلِ وَلَمَّا وَرَدَ مَا أَمْرِيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَمَةً مِنَ النَّاسِ يَسْكُونَهُ وَجَدَ مِنْ دُونِهِ مُرَأَتَيْنِ تَجْوَدَانِ وَلَمَّا حَطَبُوا مَا, ما قَالَتْ أَلَا نَسْكُونَ حَتَّى يُشْتَرَ الرِّئَاءُ وَأَبُونَا شَيْئٌ لهما ثم تولى في فَقَالَ هُوَ مَا كُنْتُ مُتَوَلًّا فَلَمَّا قَالَ رَبِّي مَا أَرْسَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ فَجَاءَتْ بِهَتَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْزَاءٍ قَالَتْ إِنِّي هَذِي يَدْعُو قَلِيَجْ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ قَصَّ عَلَيْهِمْ قَصَصًا قَالَ لَا تَخَفْ أجوت من القوم الظالمين قالت اشتعونا يا أبت استعجره إن خير من استعجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أمكح فإحد ابنتي هذين على أن تأجرني ثماني حجاجة فإن أتممت عشرا فمن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 آنس الجانب الثور نارا قال لأهلهم فثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبر أو جبرة من النار لعلكم تسترون لما أتاها نوديا من شاطئ الواد الأيمن في الرقعة المباركة من الشجرة أي يا أن الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتزك عن نهجان ولا مذبرا ولم يحقب يا موسى حقف ولا تخفينك من الآمين أسلك يدك في جيبك تخرج بيطاء من غير شوء من فذلك برهانا من ربك إلى فرعه وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال ربي قتلت منهم نفسا فيخاف أن يقتلون وأخي يارون هو عصح مني فأرسلهم أن يريد فأرسلهما يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكدهون قال سنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما شلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا شهر مفترى قالوا ما هذا إلا وَمَا مفترى وما سمعنا به ذاهم آباءنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بما جاء بالهدى من عنده من تكون له عاقبة السارين إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملوم علمت لكم من إلآه غيره فأعوذني إياه ما نعالين فجعل لي صرحًا لعلي أضل علا إلآه موسى وإني لأظننه من الكاذبين. وَاشْتَرَكُواهُ وَجُنُودَهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يَرْجَعُونَ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً لِمَن يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا وأتبعناهم في هذه الدنيا نعنة ويوم القيامة من المكتوحين ولقد آتينا موسى الكتابا بعدما أهلكنا القرون الأولى بصائر الناس بصائر وهدا ورحمة لعلهم يتذكرون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 وما كنت بجعلب الطور إذ نادينا وماكن رحمة من ربك لتنذر, لتنذر طوما ما أتاهم من نذير من قبل فلعلهم يتنفرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولون فيقولوا رَبَّنَا لَو لَمَّا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَلَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ من مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوثِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوْ لَمْ يَخْرُجُوا بِنَا هُدِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَلَوْ شَرَانَا قَمَاهَرًا وَقَالُوا إِنَّا بكل قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدا منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبونك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع أهواه هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين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 أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغ وأعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نفتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أشكرت ولكن الله يهدي من شَاءَ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَقَالُوا إِنَّ اتِّبَاعَ الْهُدَى مَا كُنَّا تَحَقَّقًا مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نَمَسِّكْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رزقا من وكم أهل أفنان قرية بطرت معيشتها في تلك مساكنهم لم تُسكن وفي تلك مساكنهم لم تُسكن بعدين إلا طلنا وكونا نحن الوارثين وما كان ربك مهلة الأوراق حتى يبعث في أمها رسول عليهم آياتنا. وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وجينتها وما عند الله خير وأبقاء فلا تعقلون أفمن وعدناه عدا حسنا فهو لا قل كمن متعناه الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تجعون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا كبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعتدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يفقدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الزنداء يومئذ فهم لا يتساءلون انَّ مَن كَفَرَ وَآمَنَ وَآمَنَ صَالِحًا فَعَسَى أَن يَكُونَ مِنَ الْمُخْلِصِينَ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُ الْخِيَارَةُ بِحَيَاءٍ اللَّهُ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تَكُنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء فلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم من إله غير الله يأتيكم بليل تشكون فيه أفلا تبصرون ومن رحمتي جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتروا من فره ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وظل عنهم مما كانوا يفترون إن طارون ساد من قوم موسى فبغى عليهم وعاتيناه من الكنود ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة وللقوة إذ قال له قامه لا تفرحين إن الله لا يحب الفريجين واتغذي ما أذاب الله دارا آخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وَلَا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبعي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المقصدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون منهو أشد منه قوةه وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون وخرج على قومه في دينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليس لنا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 فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا وكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يرسط الرزق لمن يشاء من عباده ويكدره لولا أمن الله علينا لخشف بنا ويف أنه لا يفلف الكافرون للفدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها من جاء بالسيئة فلا عيز الذين حملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرابتك إلى معاه قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وَمَا كُنْتَ تَعْجُوْ أَيُّ الْقَوَى إلَيْكَ الْفِتْنَةُ إلَّا رَحْمَةً مِرَبِّطَةً وَلَا تَدْخُلْنَ نَظِيرًا لِالْفَاحِرِينَ وَلَا يَشْدَدُ آيات عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَئِذٍ إِنْجَلَسَ إلَيْكَ وَادْعُو إلَى رَبِّكَ وَلَا تَدْخُوْنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إلَهًا أَخْرَى لَا إله إِلَّا إِ كل شيء ذلك إلا وجهه فهل تقو إليه ترجعون